تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتنا الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله نطتلو ولكن الله يفعل ما يريد يا الذي ظَنَنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بيع فِيهِ وَلَا خِلْتَةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نوم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 حده حفظهما وهو الألي العظيم لا إكره في الدين قد بين رشد من الغيب فمن يكفر بالطغوت ويؤمن بالله ويؤمن قد استمسك بالعروة المثلة في لها والله سبيع أليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم, يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا تو الى الذي حاب د في ربه الاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت على انا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 أو كالذي مر على قريه وهي خاوية على عروشها قال انا يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله فاماته الله مئه عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى ولنجعلك ايه وَالظُّلْمِ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نَاشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تبين لَهُ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى أَلَا لَمْ قال بنا ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعه من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتي لك سعيا واعلمن الله عزيز حكيم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 أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون ما أنفقوا منهم ولا أذى لهم أجرهم عند عبدهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله معروف ومضفرة خير من صدقتي يتبعها والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطل صدقاتكم بالمن ولذلك الذي يوفق ما له رئان ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوه والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفحون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتتك لها, فآتتك لها ضحفين فإن لم يصبها وابل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية أصابها فأصابها إعصار فيه نار فاحترفت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 سَدَتٌ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَمْنَمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُبْغُونَ بِقَوْلٍ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا إِلَٰهٌ ۚ إِلَّا آن تُغْمَدُوا فِيهِ وَأَلَمْ يُؤَنَّ أَنَّ اللَّهَ يعدكم الفقر ويامعكم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤت الحكمه فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا هلو الألباب وما أنفقتم من نفقت أو, أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أصال إن تبدو الصدق فَإِنَّ امَّاهِ وَيَا تَخُوها وَتُتْهَا الْفُقَرا خَيْرٌ لَّكُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَنُكَفِّرُ عَنكُم مِّن وَاللَّهُ بما